BOOK 2 44 negyven bon nég. A negyven Esti A negyven nég. A masaan Van itt egy diszkó? egy negyven huna? Salátó disku. Van itt egy éjszakai klub. Van itt egy éjszakai klub. Van itt egy éjszakai klub. Van Van itt egy kocsma klub. Hana. itt egy أسين هاسبان ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم مي ميدما اوموزيبان ماذا يوجد في السينما مساء اليوم ماذا يوجد في السينما مساء اليوم مي ميدما او تيليفيزيوبان ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ضنك ميجيدك سينهازبا. هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ ضنك ميجيدك أمزيبا. هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ <تصفيق> هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ وانك ميجيدك هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ اكيسن هاتو سرتني كوني أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماماً في الخلف. إن والله في középen szeretnék ülni. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. إن egysen elő أريد أن أجلس تماماً في الأمام. أريد أن أجلس تماماً في الأمام تذك ولابط أياني؟ بماذا يمكن أن تنصحني بماذا يمكن أن تنصحني مك زك ال؟ متى بدأ العرض؟ متى بدأ الحرض؟ تدنك الببة سرزني؟ هل يمكنك تدبير تذكره لي؟ هل يمكنك تدبير تذكره لي؟ <تصفيق> هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ وان ايت